نسقيكم مما في بطونه من بين فرط ودم لبنا خالطا سائضا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعماد تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا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 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم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 أَفَبِالْبَاطِمِ يُؤْمِنُونَ وَبِنْ عَمَّةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ